المترجم <تصفيق>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 multim��들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 اَلِهَتُكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ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 Mm. -hmm.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 من الصالحين وذنّون إذ ذهب مغاضبا فغن ان لن قدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك نج المؤمنين وzekariya إذ نادى ربه ورب لا تذرني فردو وأنت خير الورثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدَاعُونَنَا رَغَبَوْ وَرَهَبَوْ وَكَانُوا لَنَا خَوْفًا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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين